قال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إليه واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنيمشوا واصبروا على آلهتكم أنيمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرى ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أوازل عليه الذكر من بيننا بلهم في شك من ذكري بلهم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب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 وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إله عاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا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 كتاب نزلناه إليك مبارك اللي يدبر آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرْضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِلَاتُ الْجِيَادُ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 أرقط برجلك هذا مغتسل وبارد وشراب ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ عَلَيْهِمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثَهُ فَاضْرِبْهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا يَعْمَلُ عَبْدُهُ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 وعندهم قاصرات الطرف في هذا ما تعبون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر ماب جهنم ما يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتاحم معكم لا مرحب بهم لَا مرحب بهم إنهم صال النار قالوا بل أنتم لا مرحب بكم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 وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَاضِرْنِ إلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُضَرِّينَ إلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ ثَبِعْ عِزَّتِكَ لَعْوٍ أَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم مجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نباه بعد حين